بسم الله الرحمن الرحيم القارعه يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوطِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْلِ الْمَبْتُوطِ أَمَّا من تَزَكَّى موازينه فهو في فَلَوْ أَنَّهُ مَن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية